وَإِذَ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُمْ مِّرْفَقًا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 مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجْدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا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 قَالُوا الَّذِينَ غُلِبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ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 وَإِذَا اسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَن كَانَ مَهْلِئَ شَوِلِ وُجُوهُ بئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقُ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 يُحَلَّلون فيها من أَساورٍ من ذهبٍ ويلبسون ثيابًا خضرًا من سندسٍ و إستبرقٍ متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنة مرتفق وَضربَ لَهُ مَثَل الرجُ لَْنِ جعلنا لحَهِ مَا جتين مِن عَناابِ وَوحفَفْنهُماَا بنَخلِم وَجَعلنا بَْنهُ مَا زرعَ كلتَجتَين آتَتْ أكُهَا وَلَ تَظلِم مِنْهُ شيءَيْئو وَفَجرناَا خِلَ لَهُ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 وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهُ مُنْقَلَبًا قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ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 وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا واعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا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 فَهُمْ مُعَالِقُونَ وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهُمْ مَصْرِفًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِيهِ أَذْكَارَ الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا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 وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنثرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق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 إِنَّ جَعَلْنَا عَلَى طَلَبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا رَّبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ وربك الغفور ذو الرحمة لو يآخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب لو يآخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب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 لََّا بَلَغَ مَجمععَ بَينِهِ مَا نَنساحتَهُماَا فَاتَّخذَ سَبِيلَهُ فيِي البَحْر صبَ فَلَا جَ وَزَا قُلَ لِفَتَهُْ آتِنَ غدَ أنا لَخد لَقنا مِنْ سَفرنَا هذا نَصُبَ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 قل إ سَأللتُ كَعَ شيءَيْئ بَعدهَا فَلَةُ صاحِبني قَدَبَ لَْمتََِّدُ إن عذرَ فَأطَلَق حتى إذ أتََ أَهْلَ قَضِيَة ناستطَعمَا أَهْ لهَا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 وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِيْنَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُضْيَانًا وَكُفْرًا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 فَإِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَضْرِبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إما إِنَّ مَأَئِدَتَكَ تَجَاوَزَتْ حُدُودَ الْمَدِينَةِ فَتَمَرَّنِي يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ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 وَنُفِي خَف الصّون فجَمَعَهُ جَع وَعرَدْناَا جَهَُّ مَا يَومَ إذ للِكَافِرينَ عرطَ الذيذينَ كََت أَعيُنُهُم فيِي ضِطَ إِ ذِكر وَوكانوا لَا يْتَطعونَ سََّ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 هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا للذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا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 ذالكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمُ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا آلَدِين فِيهَا لَا يَبْقُونَ عَنْهَا حَوَلًا قُل لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا